يا الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله فضني قال الشيخ حافظ حكم رحمه الله بعد ان بين ان التوحيد ومعرفه الله عز وجل والايمان به ومعرفه ما يضد ذلك من الشرك والبدع وكذا الإيمان بالملائكة والكتب والرسل يوم الأخير والقدر خيره وشره هو أعظم واجب على المكلف وأن توحيد الطريق إلى الله بمتبعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما ينقضها من البدع والضللات والواجب الثاني وهو ما يتم به الواجب الأول وبعد أن بيّن ولود الاحتلاف في الأمم وبين الملل وأن الله هدى أمة الإسلام إلى الحق بإذنه سبحانه وتعالى كما قال فهذا الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة فنحن أول ناس دخولا للجنة بايد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدان الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه وهدان الله له فالناس لنا فيه تبع فغد لليهود وبعد غد بالنصارى هذا الحديث في الصحيح من طرق اختلفوا في يوم قال رحمه الله وعن عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابيه في قوله تعالى هذا الله الذين امنوا واختلفوا فيما الحق بابنه فاختلفوا في يوم الجمعه فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الاحد فهذا الله امه محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعه واختلفوا في القبله فاستقبلت النصارى الشرق واليهود بيت المقدس واليهود بيت المقدس وهذا الله تعالى امه محمد صلى الله عليه وسلم الى القبلة واختلفوا في الصلاه فمنهم من يركع ولا يسجد ومنهم من يسجد ولا يركع ومنهم من يصلي وهو يتكلم ومنهم من يصلي وهو يمشي فهذا الله تعالى امه محمد صلى الله عليه وسلم الحق من ذلك اختلفوا في ابراهيم عليه الصلاه والسلام فقالت اليهود كان يهوديا وقالت النصارى نصرانيا واجعله الله حنيفا مسلما فهذا الله تعالى امه محمد صلى الله عليه وسلم الى الحق من ذلك واختلفوا في عيسى عليه الصلاه والسلام فكذبت به اليهود وقالوا لامه بهتانا عظيما واجعلته النصارى اله ا وولدا وجعله الله تعالى روحه وكلمته يعني ان الله خلق روحه ونسبها الى نفسه تكريما وتشريفا لشأن إيسا وأنه خلقه بكلمته قال زيد ابن أسلم وجعله الله تعالى روحه وكلمته فهذا الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحق من ذلك وقال الربيع ابن أنس في قوله عز وجل فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه أي عند الاختلاف اي انهم كانوا على ما جاء به الرسل قبل الاختلاف واقاموا على الاخلاص لله عز وجل وحده وعبادته لا شريك له واقاموا الصلاه وايفاء الزكاه فقاموا على الامر الاول الذي كان قبل الاختلاف وكانوا شهداء اعلى الناس يوم القيامه شهداء على قوم نوح وقوم مد وقوم صالح وقوم شعيب واهل فرعون وان رسلهم قد بللوهم وانهم كذبوا رسلهم وفي قراءه ابي ابن كعب وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم كان ابو العاليه رحمه الله تعالى يقول في هذه الايه المخرج من الشبهات والضلالات والفتن هو انه يلزم الاجتماع على ما كانوا عليه قبل الاختلاف فالاختلاف حادث وناشئ والدين عند الله عز وجل واحد في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام يصلي من الليل قال اللهم رب جبريل واميكه ايلا واصرافين صافي السماوات والارض عالم الغيب والشهاده عند ضحكوا بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني بما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم لا يهتدي الا من هداه الله لذلك عندما تكثر الاختلافات والافتراقات فليلجأ الانسان الى الله عز وجل متوسلا الى الله سبحانه وتعالى باسماءه الحسنى وخصوصا هذا الدعاء الذي ورد فيه التوسل الله عز وجل انه رب جبريل وميكائيل واسرافيل هؤلاء يعني رؤساء الملائكه وكان كانوا ياتونا بالوحي ووسفير الذي ينفخ في الصور جبريل وميكائيل لدانين جلاني يعني اي جبريل ينزل بالوحي وميكائيل ينزل احيانا به ايضا وهو سبحانه وتعالى خالق السماوات والارض والعالم الغيب والشان وهو الذي يفصل ويحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه فتوستع الله عز وجل باسمائه وصفاته ان يهدي العبد عند الاختلاف قالوا في الدعاء الماثور اللهم ارينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلهم ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين اماما يبدو أنه من دعاء بعد الصالحين وليس من حديث مرفوع في من أعلمه الحديث الذي ذكره في الصحيحين على عائشة ورواه مثلم دون المخارف ورواه أحمد أيضا وهو عديث صحيح من أشك قال تحت عنوان اختلاف الفرق الإسلامية قال واعلم أنه كما أخبرنا الله تعالى عن الأمم السابقة أنهم اختلفوا اختلافا شديدا وافترقوا اختلاقا بعيدا وفي ذلك اعظم واعظ واكبر ذاجر عن الاختلاج والتفرق ولم يقتصر سبحانه وتعالى في تذكيرنا بذلك عليه بل زجرنا عن الاختلاف زجرا شديدا وتوعد على ذلك وعيدا اكيد فقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيانات واولائك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه اهل السنه والائتلاف وتسود وجوه اهل البدع والاختلاف وهذه هذه الايه الكريمه هي الفصل في بيان المذموم من الاختلاف وهو المقصود عند ذم الاختلاف هذا الذي تضمن في الآيات دمه وذلك أن الله حذر المؤمنين من أن يتفرقوا في الدين وأن يختلفوا فيما بينهم بعد مجيء البينات ولذا نقول أن الاختلاف بعد وضوح الآيات المحكمات والأحاديث الطحيحة وإجماء سنف الأمة وهذه هي البينات واختلاف مزموم سواء كان ذلك في أصول الدين أو فروع نعني نفطلح عليه المتأخرون أن الأصول هي الأمور الاعتقادية العلمية أو الأمور والفروع هي الأمور العملية فكل الأمرين بعد مجيء البينات الاختلاف بعد مجيء البينات في أي من الأمرين مزموم لأن الله مزموم ذم الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات لذلك نقول أن ضابط الخلاف غير الثائر المذنون هو ما دلت عليه الآية الكريمة الخلاف خلاف البينات خلاف الأدلة الواضحة البينات وهي البينات وكما ذكرنا أن هذه الأدلة الواضحة البينات هي النصوص المحكمة التي لا تحتمل أرجوها في التفسير والتاويل من الكتاب والسنه الصحيحه وما اجمع عليه سلف الامه تبع لذلك فانهم لا يجمعون الا على دليل لان الامه لا تشريع الامه علماؤها جميعا يتلقون ليس لهم حق التشريع فهم لن يجمعوا الا على دليل من كتاب او سنه وان كان ربما يخفى ذلك على بعض الامه بمعنى يمكن ان يصل الاجماع الى البعض ولا يصل اليهم ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام او لم ينتبه بعضهم الى دلاله القران عليه او نحو ذلك فالاجماع حده لانه دال على ورود الوحي وليس انه ذاته بنفسه الاجماع لا للامه ان تتفق على تشريع معين من تلقاء نفسها ليس اعتقادنا في اهل العلم من المؤمن منا كاعتقاد النصارى او اليهود في احبارهم ورهبانهم ان لهم ان يشرعوا وان يحللوا ويحرموا بل هذه سماها الله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله لذلك نقول ان اجماع العلماء انما هو دليل على وجود الحجج وان خفى ذلك على على بعض الامه وان لم يكن عند النص ولكن الاجماع قام مقامه والبيان حصل به هذه الثلاثه هي البينات كما ذكرناها سواء كان ذلك في امر اعتقادي او في امر عملي فنقول مثلا اصول الايمان الكبرى بامن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره الامور الكبرى في ذلك هي من البينات لانها اوضح ما تكون في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وكذا اصول الاسلام اصول الايمان واصول الاسلام ايضا من البينات وقولوب الصلوات الخمس صلاه الخمس صوم رمضان والزكاه الواجبه وحج بيت الله الحرام وكذا المحرمات المشهوره هي ضمن الاسلام البين الواضح تحريم المحرمات المشهوره ك الخمر والزنا وشرب الخمر والسرقه والقذف ونحو ذلك من الكبائر الواضحه التي اجمت الامه عليها وبصوصها اوضح ما تكون وهي من العمليه فمن يخالف في ذلك فهو اضل الضالين وهو من الكافرين كما ان من خالف في امور الاعتقاد كان ضالاً كذلك من من الكافرين الضالين اما ما قد يكون في بعض تفاصيل هذه الاصول الكبرى بعد اقرارها اجمالا فهذا قد لا تكون فيه الادله ضمن البيانات وهذا نادر في امور الاعتقاد وكثير في امور العمل فنقول مثلا في بعد التفاصيل في الإيمان في الملائكة أو الكتب أو الرسل فلو قلنا الاختلاف في أن حملة العرش أربعة أو ثمانية مثلا هم اليوم أربعة أم ثمانية وأنهم ثمانية أفراد أم ثمانية صفوف يوم القيامة هذا ضمن معاني الإيمان وكذا لو اختلف أهل العلم في نبوة الخضر مثلا او في نبوه مريم وهل هي نبيه ام ولييه او صديقه فقط يعني ولييه يعني هذا ما معناها صديقه فقط وليست بالنبيه فبيجل هذا الاختلاف وكذا الاختلاف في بعض امور الاخره بعض امور الاعتقاد في الاخره مثلا هل يرى الناس كلهم ربهم عز وجل ثم يحجب عن الكفار والمنافقين ام لا يرافقون اصلا وهل الورود هو المرور على الصراط ام دخول جهنم وهي بعيده للمؤمنين مثلا او انه ان ان القولين لا تعوض بينهما فلا من ضمن امور الاعتقاد التي الادله فيها ليست بنفس درجه وضوح وبيان وحدانيه الله عز وجل وربوه محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته موسى وعيسى وبيان امر الجنه والنار والقضاء والقدر في بيان الاصول الكبرى في ذلك فنقول ان هذا من خالف فيه لم يخالف البينات اعني في المسائل الفرعيه في هذا يعني بعض التفاصيل وليس الفرعيه بمعنى انها عمليه بالاعتقادية ولكنها في تفاصيل دقيقه في بعض اصول الايمان الكبرى كما ان تفاصيل بعض اصول الاسلام كان خلاف في ما بعض امور في الطهاره وفي الصلاه وربما وصل الامر الى صحه او بطلان فمثلا هناك من يرى نقض الوضوء بمس المراه وان الصلاه اذا صلى بعد مس المراه باطله هناك من يرى صحه الصلاه لان الوضوء صحيح وكذا قراءه الفاتحه خلف الامام ونحو ذلك مما هو معلوم في مسائل خلاف الساعه فالغرض المقصود ان هذا لم يخالف البينات الخلاف المذموم هو خلاف البينات والخلاف غير المذموم هو ما لا يخالف البينات وكذا ما اجمع عليه اهل العلم فان مخالفه الاجماع مخالفه مخالفه للبينات اما لا اجماع فيه والخلاف ولا نص فيه قبل بالاولى يعني فانه لا يكون مخارفا للبينات ومن هنا كان هذا النوع من الاختلاف واقعا يعني خلاف لا يصادم البينات خلاف ما لم ترد فيه البينات كان هذا الامر واقعا في اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم واتفقوا على اقرار بعضهم بعض على ذلك وهذا واضح في ان هذا النوع من الاختلاف ليس هو المقصود بالاياه الكريمه فلن يقال في من خالف في مساله من هذا النوع من التفصيل ليس فيها بينه انه يسود وجهه او يبيض وجهه من خالفه وانما قال ابن عباس تبيض وجوه اهل السنه والائتلاف وتتسود وجوه اهل البدع اهل البدع والاختلاف فهذا كلام واضح وبين في انه لم يعني بذلك ما وقع بين الصحابه رضي الله تعالى عنهم من امور الاختلاف سواء كان في امر اعتقادي او في امر عملي والضابط كما ذكرنا ما اخذ من الايه وهذا اولى واصح بل هو الصحيح وما سواه غير منضبط مما ضبط به الخلاف السائر وغير السائر أو الخلاف المذموم وغير المذموم حين قالوا أنه الخلاف في الأصول الاعتقادية غير سائر وأنه هو الذي ينقسم إلى حق وباطل وأما الخلاف في الفروع والأمور الفقهية فهو خطأ وصعب لا ليس كذلك فهناك خلاف في الأمور العملية الفقهية ينقسم إلى كفر وإيمان فلو أن أنسانا خالف في ورود الحج او خالف في ورود الصيام شهر رمضان او صوم او صلاه الخمس او حرمه الزنا هذا معلومه كان كافرا بل مما يعني اجمع اهل العلم على كثر بعض الفرق الباطنيه مثلا وانها خارجه من المله لاظهارهم جحد هذا المعلوم الديني بالضروره لتحريم المحرمات المشهوره كالزنا والخمر ورحوها وعدم ايجابها ما اتفقت الامه على اجماع المستولات الخمس وصوم رمضان ونحو ذلك فالغرض المقصود ان الايه الكريمه حذرتنا حذرنا الله عز وجل فيها تحذيرا شديدا من الاختلاف بعد مجيء البينات ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات لذا نقول يا ساعدنا ما وسع سلفنا الصالح طالما لم يكن في الامر امر مبين الا فالامه ايضا ملتجعه على انه اذا وقع اختلاف في الصدر الاول مثلا الا انه قد اتت البينات وظهرت الاحاديث او ظهرت اوراد الدلاله القاطعه او اجماع الامه بعد اختلاف اول فان ذلك يجب اتباعه اذا وضح الدليل و قد وقع اختلاف مثلا من الصحابه رضي الله عنهم في امر كتابه المصاحف مثلا ثم اجماع الامه على ان تكتب المصاحف بهذه الصوره وان لا يكتب غير ذلك فمثل هذا لا يجوز مخالفته وان كان المخالف الاول ملتهدا ماجورا فلا يمنع ذلك من ان يكون الامر بعد مجيء البينات لمن جاءته لا يسعه فيه الخلاف واما ما كان من اختلاف ليس فيه بينات لان الله لم يجعل في المساله دليلا قاطعا ولم تجمئ الامه على امر معين فلا يزال الخلاف فيه قائما فهذا يلزمنا ان يسعنا ما وسع السلف من الصحابة والسنه وتابعيهم ولا وسع الله على من لم يسعه ما وسع سلف هذه الامه واما اذا اتى اجماع او اتى كما كان نص مبين فالامه تقول لها متفقه على الرجوع الى البينات نضرب مثالا على خلاف مثلا كان بين عمر رضي الله عنه وعمار في امر التيمم للجنب فكان عمر ينهاه عن الفتوى ويقول اتق الله يا عمار فذكره عمر عمار بما وقع وبان الرسول امر بالتيمم للجنب فسكت عمر رضي الله عنه ومع انه كان لا يرى ذلك وبعد ذلك عامه اهل العلم يعني جميعا على ترك قول عمر في منع الجنب من التيمم وانه ينتظر مع انه امير المؤمنين ومع انه من الخلفاء الراشدين المهديين لانهم كما قال الشافعي اجمع العلماء على ان من استبانت له السنه لم يكن له ان يدعها لقول اهل منى ولذلك ائمه الامصار في المشارق والمغارب على انه يتيمم الجنوب كما تيمم النبي انتقد حدث انتقد ورود الحدث الاظهر وذلك كما ذكرنا لانه اذا جاءت البينه سلام جاءنا بقول احد وهذه البينات ما وضحناه وما ذكرناه من نص كتاب او سنه او اجماع او قياس انجيلي على ذلك فانه عندهم اذا كان واضحا بينا ظاهرا فانه يلزم القول به وذلك ان القياس من الميزان الذي انزله الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فالقياس الصحيح المستوفي للشروط والبين الواضح الذي لا يختلف فيه الذي يقضح فيه كذلك يخالف البينات كمان يفتي مثلا بان الاوراق مثلا النقديه ليست فيها زكاه لان الزكاه وردت في الذهب والفضه ومعلوم ان اموال العالم اليوم ليست مركزه في الذهب والفضه بل عامه الاموال هي هذه النقود الاوراق النقديه او البنكيه او نحو ذلك فما قال للاغنياء اصحاب الملايين ليس عليكم ذكاء انكر عليه ذلك جدا وقلنا خالفت البيانات وهذا بدع هذا قول منكر وفاسد وبطلان ونحو هذا وان كان درجات الانكار تتفاوت حسب يعني درجه البيان والوضوح وربما وصلت الى التكفير او التبديع والتضليل وربما عذر البعض ممن لم تاتيه البينات ولكن لا يعذر من اتته لان الله ذم من اختلفوا بعد مجيء البينات ومفهومها ان من اختلفوا قبل مجيء البينات ليس ممن لهم عذاب عظيم يقول رحمه الله ثم فصل تعالى ما اله الفريقين واين توضع يصل اهلها كل من الطريقين واين توصل اهلها كل من الطريقين فاعل توصل كل واهلها مفعول به فقال تعالى فاما الذين سودت وجوههم اكفرت بعد ايمانكم تدوقون العذاب بما كنتم تكفرون وام الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون وهذا دلنا على ما ذكر السلف من ان البدع بريد الكفر <تصفيق> نعم لان الذين شدت وجوم يقال لهم اكفرتم بعد ايمانكم هذا ما قالوا البدع ما قالوا بدع الى الكفر ولا اعوذ بالله والنفاق اعوذ بالله يتدرج الامر باحدهم حتى يصل الى رد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الامام احمد في تفسير قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يشربهم عذاب اليم فقال اتدري ما الفتنه الفتنه الشرك لعله اذا ترك بعض امره صلى الله عليه وسلم يقع في قلبه شيء من الزيغ اي من البدع والانحراف عن الحق فيهلك امام احمد رحمه الله يعني يبين لنا ان البدع تجر الى الكفر وهذا والله ظاهر جدا في رؤوس اهل البدع وفي من جرى مع البدع فإنه يلتزم أحيانا الالتزامات الكفرية المناقضة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يناقض طريح القرآن وهذا الجعل ضدرهم واستواته بدعة التعطيل حتى لإنكار صفات الله عز وجل ما في صفات الله التعطيل عنها في صفات الله حتى قال أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما نعوذ بالله فانظر إلى الجرأة الفضيعة وكيف أنه كذب القرآن وهؤلاء آل قدري النفاء قالوا من اعتقد أن الله خالق كل شيء بما في أفعال بات كفر انظر إلى أن يصادم صيح القرآن بل يقول أن من اعتقد ما ذكره الله في القرآن وإن الله خالق افعال العباد ان الله خالق كل شيء وقد دخل في ذلك افعال العباد فعلوم فقالوا ان من قال ان الله خالق كل شيء بما فيها افعال العباة. فقد كفر انظر فاي الفريقين اكفر ولا لا اي الفريقين اولى بالكفر نعوذ بالله ففعلا البدع تؤدي الى الكفر لذلك يقال الذين تسبت ذوهم اوهم بدع والاختلاف اهل الردع اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فهي توصل إلى النار ولعذب الله والعذاب وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون في جنته عز وجل يقول وحذرنا عن ذلك حذرنا عن الاختلاف المذنون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بنا من أنفسنا فقال ألا وإن من كان قبلك من أهل الكتاب اجترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 سنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهم الجنة هذا الحديث حسن بشواهده وطرقه المتعددة وهو إخبار عن أن الأمة ستفترق على 73 فرقة 73 ملة بمعنى طريقة كلها في النار إلا واحدة أو سنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهم الجماعة وفي بعض رواياتهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهذا الحديث قد يقول البعض كما ذكر الشوكاني أنه ينفر الناس عن الإسلام لأنه إذا كانت أمة ثلاث وسبعون فرقة سنتان وسبعون منها في النار فالبعد عنها أولى فليس كذلك فإنه أولى وكيف وقد دلت الأدلة القاطعة أذكر أنه كيف ذلك وقد دلت الأدلة القاطعة على أن هذه الأمة خير الأمم وأن الله رحم هذه الأمة وأن رحمته سيكتبها لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تكون هذه الفرق يعني هي أكثر الأمة نقول أولا في الرد على تضعيف الحديث من جهة المثن وقد طعنوا عليه من جهة الإسناد وكفنا علماء الحديث ببيان طرقه الكثيرة وشواهده بيانا كما صححه الشيخ الالباني رحمه الله وبيّن حسن اسنه ف انا اقول في الجواب على هذا المتن ان الحديث لم يدل على كثرة يعني من انتسب الى البدع الامه انما يدل على كثرة الطرق المضلله اما ان اكثر الامه في هذه الفرق الضاله فليس كذلك فبحمد الله تبارك وتعالى اكثر الامه وسوادها اعظم من اهل السنه ومن القابلين للشر وانظر كيف ان شر الزنادقه والمنافقين واهل البدع الفارقين لا يملكون ان يقولوا للناس الا ان نريد الشر واننا لن ننزل على حكم الشريعه وان هذا هو الذي نرجوه ولا نريد غيره لماذا لانهم يعني لا يمكن ان يعني يقبل ان صغير ذلك فقد دلنا على ان يعني تعظيم الناس للكتاب والسنه هو المستقر في النفوذ حتى لا يستطيع اهل الضلال والبدع والزندقه والانحلال من الدين والنفاق ان يتبرؤوا من الدين او من الشريعه او من الكتاب والسنه هل تجد كلامهم في ذلك التعظيم للكتاب والسنه بل لم يعظم احد عبر العصور الا ليما عنده الكتاب والسنه ونطره الشريعه كما يعني ان الشاشه الثانيه انما يعني درج المعتزله على الفلاسفه او كانوا عنده كانوا اخير منهم كانوا افضل منهم لاجل انهم ناصروا الكتاب, الكتاب والسنه على ايه ما عندهمش السنه على ما خالف في الفلاسفه والاشاعره افضل من المعتزله لاجل انهم ناصروا الكتاب والسنه على ما كان يعني يخالف فيه المعتزله وهكذا كل فرقه انما تمدح لاجل ما عندها من الموافقه للكتاب والسنه وشرع الله وما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغم على ما قال فلان وانما كان الائمه ائمه لاجل نصرهم للكتاب والسنه الغرض المقصود ان عامه المسلمين وسوادهم الاعظم ليسوا من فرق الضله هذا تعداد للطرق واما ان اكثر الفرقه الامه سالكه في طرق الضلال فليس الحديث يقتضي ذلك ليس فيه ما يدل على هذا ثانيا انه ليس في الحديث ان هذه الفرق مخلده في النار تخليدا ابديا كما قال شيخ الاسلام تيميه وليس احد من الائمه الاربعه ولا غير الاربعه من يكفر الثنتين و70 فرقه كفرا يخلدهم في النار او ينقلهم عن المله وانما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات ويقول ايضا ان من كان منافقا في الباطن فهو في الدرك الاسفل من النار ومن لم يكن منافقا لم يكفر كان ما كان خطؤه وهذا امر واضح ايضا ان هذه الفرق ال72 التي هي ضمن فرق الامه لا يعنى بذلك ان انها في النار لا يعنى انها في النار انها خارجه من المله بل هي ضمن فرق الامه في النار مستحقون للعذاب ويغادون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما مات الكثير منهم على الكفر والنفاق واختار ذلك عند موته فيكون ذلك هالكا ولكن لا يلزم من ذلك ان كل من انتسب الى فرقة من هذه الفرق ان يكون خارجا من الملة بل الفرق التي اتفق اهل العلم او التي يقول بعضهم عنها انها كافره ف فهو لا يعدها من الثنتين وسبعين نفق فهناك فرق كما ذكرنا مجموعا على تكفيرها وهي واذا انتسبت للاسلام لا يعدها احد من فِرَق الامه من الثنتين وسبعين فلو قلنا مثلا الغلاة من الباطنيه وغلاة الفلاسفه مثل الذين ينكرون وجود الله مثلا او يثبتون ينفونا النقيضين أو الذين يستحلون المحرمات كمن ذكرنا أو يقولون بألوهية بعض البشر كألوهية عديد أبي طالب أو ألوهية الحاكم بأمر الله ونحن ذلك فهؤلاء ليسوا ما عدودين في فرق الأمة باتفاق ولا يعدهم أحد دمنا في انتينة من فرقة إلا من لا يعلم وليس من أهل العلم والإمامة في الدين وإنما الأئمة يعدون في فرق الأمة من حكموا بإسلامه في الجمله وان حكموا بضلاله وبدعته وانه مستحق للإيقاب في الدنيا والآخرة ومن قال عن فرقه معينه اجتهادا منه هناك فرق مختلف في تكفيرها بين العلماء منهم من يقول ليست من يعني ليست من اهل الاسلام ومنهم من يقول هي منهم فالرافضه مثلا والجههبيه ليس الغلاة ليس المصرحين بنفي من صريح الكتاب والسنة بعض العلماء يخرجهم من فرق الأمة يقول كفار خارجوننا الملة لا يناكحون ولا يوارثون ولا يقبل منهم عز وذلك أن الحجزة فيها بينا واضحة مثلا والظمهور على أنها ضمن الفرق يعني الرافضة مثلا ظمهور أهل العلم على أنهم ضمن فرق الأمة ضمن سنتين سبعين فرقة الضالة المنحرفة التي فيها في الناء ولذلك نقول من قال؟ انهم كفار باعيانهم بجملتهم لم يعدهم ضمن فرق الامه لذلك نقول ان ما عمتين 70 فرقه في النار لا يلزم ان تكون مخلده فيها ولكن كما ذكرنا ليس هذا تهويلا من شان البدع ولا ان ما الهم الى الجنه في النهايه جمله وانما نقول ذلك يعني لبيان ما اعتقده ولا سنه كما ذكر الشيخ السنه 100 اولا ولنبين كذلك أن الحديث وإن دل على وعيد أهل البدع لا يدل على أن كله مخلطنا في النار لكننا نقول أن أعظم خطر على المبتدع والضال وكذا على تارك مباني الإسلام وعلى تارك أصول الإسلام الأربعة غير الشهدتين وإن كان هناك اختلاف في تكفير كذلك كما ذكرنا أو قلنا حتى معامل تكفير كفرق البدع الضال أن ذلك تدل خطر الخطر العظيم عليه انه اذا مات لا يموت على التوحيد وان البدع ما الهها الى الكفر والنفاق ولذلك اقول لكم جميعا ان من كان منهم منافقا في الباطن فهو في الدرك الاسفل من النار واعظم خطر على المبتدع الموت على الكفر ينزع منه التوحيد عند الموت وقد على تارك الصلاه والمفطر في رمضان والعازم على ترك الحد ما عاش وكذا مع اقرارهم بوجوبه وكذا تارك الزكاه والمنع لها فهؤلاء الخطر عظيم عليهم ان ينزع منهم الايمان بالكليه فيموتوا على الكفر فلا يكونوا اصلا من طراق الامه ولا يعذ بالله ذلك ولذلك يعني قد يظن البعض انهم من الامه واذا ماتوا وان دفنوا في مقابر المسلمين وصلي عليهم واهملوا على اهل ساموت وارثهم اهلوهم الا انهم عندما ماتوا ماتوا على الكفر ولا اعوذ بالله و يعني الفرق المنحرفه خطرها عظيم جدا وهذا اعظم خطر فيها ولا اعلم و قول النبي عليه الصلاه والسلام وهو الجماعه وصى اهل السنه بالجماعه وهو من هنا يعني اخذ اهل العلم اسم اهل السنه والجماعه لانهم يامرون بالاجتماع على ما كانت عليه الجماعه الاولى قبل الاختلاف وقبل الافتراق كما ذكرنا قبل ذلك ان الله يهدي من اختلف في الحق باذنك قبل الاختلاف لان الحق كان متفقا عليه وهكذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتقاد واحد قبل ان تندم الاختلافات المذمومه كالخوارج والرافضه والقدريه في اخر عصر الصحابه رضي الله تعالى واصول البدع الكبرى ظهرت في عصرهم في اخر عصرهم رضي الله تعالى عنهم وكانوا هم الملتمون على ذمها ولذلك نقول ان الجماعه يتد يعني لفظ الجماعه يدل وهو هم الجماعه واختلاف اللفظ الاخر ما كان على ما على هم ان كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي يدلنا على الامرين لزوم السنه ولزوم الجماعه وهذا هذه الجماعه في هذا الحديث بهذا المعنى بالمعنى المنهجي ومعنى الاعتقاد والطريقه المنهج وهي بيغاليك جماعه واحده عبر العصور وعبر تفاوت الاماكن واختلافها وليس لها امام الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الجماعه جماعه حقه وقد فسر اهل العلم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تزال طائفة من أمتع الحق ظاهرين لا يضره من خلف ون أخذ لهم حتى تقوم الساعة بهذا المعنى في معنى المنهج ولذلك يقول الشيخ الإسلام التمية في العقيدة الوسطية فهذا اعتقاد الفرقة الظاهرة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وبواب البخاري على حديث لا تزال طائفة أمتع الحق ظاهرين قال بعد ذكر الحديث قال وهم أهل العلم هذا يدلنا على هذا المعنى المعني الجماعه الذي لا يجوز لاحد ان يخالفه وكما ذكرنا هذا يعني ابي الجماعه معنى منهج واعتقاد ومله ولو كان الانسان وحده في صحراء بعيده وليس معه غيره ممن التم عليه بالبدد معه فذلك لا يخرجه من الجماعه وهذا المعنى يدخل فيه معنى الاجماع لان ما اجمعت عليه الامه فهو من الحق كما ذكرنا من البينات ولذا احتج الشافعي رحمه الله على على ثبوت يعني حجيه الاجماع بنحو ذلك فقال انه ليس لاجتماع الابدان معنى لان الامور قد تجتمع الابدان وتشترك الاراء والمذاهب والاعتقادات لذلك لم يكن لاجتماعهم بدنيا معنى ولم يبقى الا معنى الاجتماع على القول معنى الاجماع على الاعتقاد والتحليل والتحريم فان اجماعهم على تحليل وتحريم لازم الاتباع يلزمنا ان نتبع ما اجمعوا عليه ذلك انهم لا يجمعون على ضلاله ولا تزال طائفه من امه الحق ظاهرين فاذا كان في الامه كلها على قول فلا شك ان هذا القول هو الحق ولا تعب بمن ينازع في حجج الاجماع او ممن يشكك في وقوعه فلا شك ان الامه لديها اجماعات عظيمه الاهميه في اصول الدين وفروعه وهي ثابته وهي حده بلا شك وانما ينادى في ذلك بعض متاخرين الذين لا يحسنون يعني الاستدلال في هذه المساله الغرض المقصود ان الجماعه في هذا الحديث بمعنى المنهج والطريقه والمذهبه والاعتقاد والقول والعمل ايضا كذلك فيما اجمعوا على تحريمه وتحريمه ووجوده ولا ينفي ذلك وجود معنى الجماعه الاخر وهو معنى العصابه القائمه بامر الله لا يطبق على الجماعه ايضا يعني وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزروا عصابه من امتي تقافل عن هذا الدين لا يضرها من خالفها او خذلها حتى تقوم الساعه وهذا معنى لا يحتمل المعنى الاول يعني ان القتال عن الدين لا بد فيه من اجتماع الابدان واجتماع الكلمه على قول واحد ويعني لا يتصور القيام بامر الدين من احاد المتفرقين لا يجمعهم جامع واحد رابط واحد وامر واحد ولذلك هذا معنى ثان اضافي لا ينعدم من الامه كما لا ينعدم الاول فالأمة لا يضيع الحق منها بحمد الله بل لا تزال طائفة وليس واحدا فقط أو اثنين بل لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرة ولذلك نقول أن هذا العديد دال على أن انعقد الإجماع لا يقدح فيه الواحد والاثنين أما أدنى الطائفة ثلاثة وينقلنا اثنان على أن أدنى الجمع الثنين فعلى الأقل لكن لان الرسول لم يقل يعني لا زال منها احد وانما قال لازال طائفه من امتي الحق ظاهري فالمعنى الاول لا الامه لا ينعدم منها الحق وكذلك لا ينعدم لا تنعدم الطائفه القائمه بالحق المدافعه عن الدين القائمه بامر الله كما في حديث معاويه فاذا ما لا تزال طائفه من امتي قائمه بامر الله فالعمل بالدين كاعتقاد في الدين لا يضيع من امته الكليه ولا يزال تذرو طائفه تجاهد عن الدين وتدافع عنه وتدعو اليه على الحق لا يزال من اهل السنه في جملتهم سواء كانوا يعني من علمائهم او من يعني امرائهم وقادتهم من يدافعون عن الاسلام فلو قيل مثلا الذين يعني جاهدوا الصليبيين وجاهدوا التتار هل هم من الجماعه نعم لانهم وان كانوا في مسائل العلم ليسوا من اهل الاجتهاد وقد يؤخذ عليهم بعض الامور مثلا لكا كصلاح الدين مثلا او قطز ليسوا من اهل العلم المجتهدين فيه ولكنه من اهل الجهاد في سبيل الله عز وجل المدافعين عن الدين الناصرين له لا, لا شك في ذلك ومن يقضح في هذا يعني بان عندهم كان بعض البدع او المخالفات ومعلوم عند انه ليس من اهل العلم ولم يتعمقوا ان وقت تفاصيل العلوم بانشغالهم بالجihad وان هذا كن ظلما منه وعدوانا فما زالت اثارهم يعني في اغاره الكافرين الى يومنا هذا فسبحان الله يعني كيف يغيثون الكفاره الى يومنا هذا يعني اخبارني من اخبارني ان الى يومنا هذا الاوروبيون يعني اذا ارادوا تخويف اولادهم قالوا سوف نات لكم صلاح الدين يعني اللي عايزين مش عايزين ياكل الولد ولا عايزين يخوفوه بحاجه روح هنجيب لك صلاح الدين فذا تنظر يعني كيف جعل الله عز وجل ذكره الى يعني بعد يعني 700 سنه واكثر 800 سنه يعني يغيب الكفار فمثلا هذا الامر ذاك نقول ان الحق لا يضيع من الامه ب الحمد لله تبارك وتعالى مهما يعني لا اعتقادا ولا عملا واقامه ولذلك يجب على الامه يعني ان تسعى الى وهو وعد الله انه لا يضيع وهو فرض الله ايضا كما ان وعد الله ان لا يضيع حق امه ففرض علينا ان نلتزم به في الاعتقاد وان نكون من الجماعه التي هي اهل السنه والجماعه وفرض علينا كذلك كما ان وعد الله ان العمل بالاسلام لن يضيع بالكليه نعم قد يضعف وقد يقل ولكن لا يضيع بالكليه من الارض الحمد لله لا يزال القيام بامر الله تقوم عليه طائفه لا تزول طائفه من وقت قائمه بامر الله فكذلك هو فرض علينا هو وعد من الله وفرض هو يعني عطيه من الله ومنا من خلال عمل المسلمين الواجب عليهم اوجب الله عليهم ان يعملوا من اجل الاسلام وان يجتمعوا على اقامته وان يقيموا فروض الكفايه التي امروا بها باجتماعهم على طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم وان يرجعوا الى ولي الامر منهم لكي يقيموا بهم فرائض الدين العلماء والامراء ايما من كان منهم قائما بامر الله ومن هنا وجب وجب الجهاد مع كل بر الفاجر لماذا لانه يقيم امره بشيء من امر الدين ولو تركوه بالكليه لو ترك البعض شيئا من يعني الامر بالكليه لا قامت به طائفه اخرى ولا لزم الرجوع الى اول الامر مثلا من اهل العلم او غيرهم ممن يقيم الدين ويعمل به بذلك نقول ان معنى الجماعه هذا الذي ورد في هذا الحديث يعني يحلو للبعض ان يقتصر عليه فقط وان يكتم ان للجماعه معنى اخر هو معنى الاقامه لامر الدين كما ذكرنا ومعنى الطائفه ويعني يقتصر عليه ما ان بيانه يعني واضح ايضا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل البخاري في حديث لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين ذكره في كتاب الاعتصام بالسنه و وضعه مسلم رحمه الله وضع مسلم كل هذه الحديث في اخر كتاب الجهاد او في كتاب الجهاد اللي يدل لنا على المعنى الثاني الذي ذكرناه الغرض المقصود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من الاستدلاف المجنون <تصفيق> الذي هو خلاف البينات وامر بالاجماع على ما كان عليه هو واصحابه صلى الله عليه وسلم كما بيّن القران ذلك واسم اهل السنه والجماعه باخذهم كما ذكرنا من هذا الحديث ومن غيره كقول النبي عليه الصلاه والسلام وانهم من يا اش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه ضلال او حديث خطر وصريح وهو يدلنا على لزوم السنه وانها المخرج من الفتن وعند الاختلاف أن لزوم السنة بفهم أعلى من ناس بها وهم الخلفاء الراشدون والصحابة على عهدهم تبع لهم فيما أجمع عليه يستحيل أن يجتمعوا على ضلال ولذلك قلنا كتاب وتنة بفهم سلف الأمة نعني بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام الأول هم الذين اتبعوهم بإحسان هم الذين مدحاهم النبي عليه الصلاة والسلام بقولي خير الناس قرني ثم الذين نالونهم ثم الذين نالونهم ف من هنا اخذ اهل السنه اسم اهل السنه ومثل هذا اللقب ليس بديلا عن اسم الاسلام حتى يقول قائل لماذا ترفعون الرايات المخالفه ليس في الاسلام الا يكفينا اسم الاسلام هذا والله من اعظم الجهل فان من زعم ان اسما يكون بديلا عن اسم الاسلام له هو اضل من حمار اهله كما قال شكو اسامه اميه عم نتعرض في الصحابه فمن يقول ان اسما يكون بدلا اسم الاسلام الذي سمانا الله عز وجل به قبل ان يوجد وقبل ان توجد الامه باسرها هو سمانا المسلمين بفضله فلا نرتضي عن هذا الاسم بديلا ولكن هذا اللقب اهل السنه والجماعه او وهم الجماعه وعليكم بسنته فمن هنا كانوا اهل السنه هذا أمر ليس به اسم السلام بل هو بيان له بل هو توضيح لحقيقته حين انتسب أهل الضلال والبدع إليه تقاتا ورياء وأرادوا صرف الناس عن الحق بمجرد الاكتفاء بالإسم ظهرت هذه الاصطلاحات وهي اصطلاحات مأخوذة من الأذلة الشرعية بكي يظهر للناس معنى وحقيقه الاسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام قال الشيخ حافظ رحمه الله وقد حصل مصداق ما اقره به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصديق المصدوق من الافتراق وتفاقم الامر وعظم الشقاق فاشتد الاختلاف ونزمت البدع والنفاق فاسترقوا في اسماء الله تعالى وصفاته الى نفات معطله او ولات ممثله وفي باب الايمان والوعد والوعيد في مرجئه ووعيديه من خوارج ومعتزله وفي باب افعال الله واقداره الى جبريه هؤلاء وقدريه النفح وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته الى رافضه النغلاه وناصبه الدفاه الى غير ذلك من فرق الضلال وطوائف البدع والانتحال وكل طائفه من هذه الطوائف قد تحزبت فرقاء وتشعبت طرق وكل فرقه تكفل صاحبتها وتزعم انها هي الفرقه النبيه المقصوده تفاصيل هذا الكلام يعني انا اقول المره القادمه ان شاء الله